افَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا وَقَعُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجُّوكُم بِعِنْدَ رَبِّكُم أَفَلَا تَأْخِلُونَ أَوَرَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون آبا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 111. بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا نيسا قبل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذي الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وَذِلْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِنَاسِ حُصْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ مِيثاقَكُمْ لَا تَسْتَكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَمْفُسَكُمْ مِنْ ذِي آلِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَلْتُمْ هَذَا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والرذ والوئس وكم أسرات فادوه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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب إن عز الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين. بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ اَنفُسَهُم أن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا أُتِيَ لَهُم آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَذْكُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَجْرِكَ أَنْ أَجْرِكِ إِلِّي حَادُونَ وَحَوَنَكَ مِدِيَا يَعَشِرَ بِالْإِنَوْسَ عَلَيْهِ قُنَ صَرْفَنَا تَقْدِيرَكَ قُرْآنَكَ كَرِيمَ كَأَهْلَ تَدَلِيَّ صَوَلْنَا ايو دشن ياتدوات انا دلوك بالله وانايا كانمد من سوره البقره ايتكويا سدا سنوات نواكو اديهاي من السورة نفسها اسلا سوره البقره كاملا اثيرزي واشركوكو خيرسن يهاي وا عين ذاجا جيرني بني إسرائيل وحي أي سمايان يا حماها يا وحي أي سمايان يا سماها أي اللبذغ اللشيقى إنه ملكة وعد إيواني إنو طعا إيجنوه وعلى, وعلي, وعلي حصوصنا أي إيجنة وليس النبي محمد عليه السلام لنولاي أي وحي أبيالكو دي أبيالكو, أبيالكو السمايين له اي وحي خرج يقف وقال قال تعال خذ ووير يا فصاد معون خمزه للاستفهام واله الاستبعاد والانكار اجنكه او مسلم كيا ما وعدن عيسى واليهود قد دم عيسى اما بني اسرائيل فقد دم عيسى من لكم الذين قومين انت الى الذين رميان دم عيسى أفرق قبض قيصر كورت، وقد كان وحى هذا فريق قو منهم بن إسرائيل كملة يسمعون إني مغلين كلام الله إذا بوركي أي مغلين في سورة والإنجيل والقرآن انت بوركي أبا قاضو كتب أكبرنا إنتي مغلين ثم مركي مغلين كجدال أيه يحرفون بوركي أبا بديري إن دعائي كورت. دا اي إيه إذا بدرالولد إيه أو أريجولد إلى أورك إنتاي مغلين إهدي مغلين كجدا البديل حياله البديل وحكم إذا أحكامته وحصو عروي الزنا في أحد كصو عروي قدام ويد بديل أو صفت النبي محمد عليه السلام إنه عزيح إتال على ياي ثم قرن سليا واندر وحي أي يقينينا ولم يوضع بدلين وحي أصافتنا بمحمد قصافتنا يوحي الحكامة أي, إنجيل أي ثم يحرفونه إلى ورسي دوريين من بعد ما مدكى قدال عقلوه وإيكاسه واتينون يرقفوا حقرانا يقفزيس من بعد ما عقلوه هذا يوركي أبو كسان كجدال أي دوريا وهم يدعوا أو يعلمونه إنور إبدرناي ما كتب إلى كيشون واي ما أدين كذن كيشون واي داس كهر كات جاري وركي إلى مغلي بس لي إنك كسان هذا الأول بقى إلى بجدالين أب ما أدين كذي ما نكفي ليتي ولينهم ينال قيبل قيبل منافقين بعد كل اليهودا كل كقوى ض منافقين ت لما أفلي أهالين يقاتلون بالمسلمين بواجههم وبالخافرين بواجههم قبل برس هو إذا ألقوا حدي المنافقين في يهود الكلمان الذين أخيارت آمنوا عقر ميتي مسلمين في التوسني أصحاب الرسول الله يعدين لكلمان قالوا وحيليه أمن أنك أرده يا رسول يا دينه يا قيامه إيا كتبتي النبي ألواره ميتي وإمتى إلتا وإذا خلى حتوقار غربابهم منافقين ته يهود كار بعد انقار کي ڪري حديث عبد ليسانه يڪربحان اوه مسلمان او دورا هوايا قالو وهيدي وي ول اسانانايا کوي منافقين ته يهودا اي مسلمانين ته داگل اي وه او شكهيگه انان حروف قالو اي هذن اتحدثونهم موع بما علمي فتح الله له فرج عليكم قرر إنه يهود حدا تهيين ثورات آت كما قرر من النبي محمد إنه النبي هاي أو حقي هاي إنه ثورات ساكتا ماد أذن كيو سيجي تنوز ليوحاذيوكم إنه المسلمين إنه إن كجرهلان إنه واحده ساكتا إنه ربكم شبه إن أكيس قياما عدي إلا تقوم كليه إن كجرهلاليين يهودي واقايا إنه نبي محمد مزحاق ليه ثورات آنه ساكتا وان النوصة ينوا كما شو اللي يندهم أو قال أنا في منافقين في أيان يبقين فيتي اللجو أفلا تعقلون هنا ينكر هل أيين وتكفنتين شو جرن ما يشيو هل قاس عنا أنا رب ساجي يسوعانة وموحى مو ذاين هنا إلى وح كقرصونين ووحلوجين وحجلو وحلوجانة فيك زادت جود العزيز هنا ضحي قريش وحجلو كرصوم وولجا عزيز فمهما إن دمرئ من خليقة وإن خالها تغفى على الناس تؤلم وأنه أغاني كل ما أولا يعلموا هوين يهودوا أن الله معبود عقا يعلموا إن ما يصرون وحي قرنين في يوم يعلنون وحي موتنين لفظة إله إن أغيه مياي يدوا كل ما أغيه تتكاني عناناني ما يؤناناني وبقى يبقى قيلوا أقرئي كتابك لا بد شيء قيلوا المنافقين منافقين أي حمر واقوم قلت أحد ومنهم وحيدود كمذا وميون حمرها أدخل لو أنا أي أسي كل شيءك باقيا ووحدا جيسين ووأغي جي. وعمر أمي خبرت سلو خبرت أي حبرت محله هو أنا أحد إن كل شيء إنه وصدق الله اذ يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هذه مركه العلم لو تكل في دك جل اي قل لي كذا اول ابرت امي منامي وكبحت قفيتي خبرتك ودكاي كجوغ امي يا ليل خبرت لو انين سو كدثو كجوغوا كل كانوا منهم اكم اليهود وميون خبروا تو اللون سي لا يعلمون انم فوقي نكته كتاب كتاب راه ذا اقول يطف الى كتاب دودجي او تورم يقول قرنغي قوة ما يكون لي الا امانيه ديال قوة قوه ان كنا دال شركه تنقي بنك لا جوغاي كل كامانيه قراءه لفظيه وقال المفسره اريغو لفظي شيء لا غريو ان اني لك شيء كل كان الا مجرد القراءه الى اللفظه قريه واصل المسلمين تمنى أن تجربتهم وفضلتهم قراءة قراءة الأولى والآخرين معنى هنا اللهم اتذل قلك وعوامت على أمد عديوه قلك لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا مجرد القراءة أخير لفتك الأخرين والمعنى هي حقوقك هي صرته هي وعف أما إلا أمانية قوة بينها و ايجا دوفينا مغري كتاب لما سوقادم محمد قرا محمد اخريا اشي كول لوغوس كي هُمْ هيتا وانهم ما هم قواتها الا يا كان فريق واقع و هي تلك ايتوينا لقد اجلائي وحان الاله اشيغو سو دجيه نايي خصه الى هو كبن سيغن دابكينا وا لوم ليين خن في حراما وا قاته وقوفكك عقلي سونت او تركوش او على قال خدوه كو كميداي يكتبون وحي قرآيين الكتاب ورقبي يبوغي قرآيين بأيديه تعميالك وذلك قرآيين قلت وحي سكران وإيا رمانك وإيا مسكحه وذلك قرآيين وحي مركي ثم قبل يقولون وحي ليه هذا وحي الأنقرني من عند الله إلى أكتش وكيمي من حيوليه بس كواحد كو أريقا سمعه وقسمها إلهة اللي أقولي هداتي لإلهة وحي ليشتروا من اي به وحاني قعان تكو قران إله أن نكون ذاك ثماناً أدوينيو قليلاً يرد هذه ثماناً قليلاً يجري كسب بضنع دي اللغة محمد نبضى ما هي أدوينيو ذنب وصدق الله إذا يقول كل ما تعدنيا قليلاً سيقول لن تعيش أين بحل أعيش كلك أدوينيو اللغة في الدهال أدلاكو نبضي إنكاراكو كل عضي كلك أتعربي اللغة اللغة فكتل من الواحد على قرية دانتا، فوقي عذابي كله خل بعض واحد جورنا تبع بقاته، وذكر مسالكين تا كبر عذاب لبعض واحد، كل كلامه عذاب لجيده فويل ويل، وعند كلمة عذاب أود في جهنم، وهذه جهنم أجلاء كيان، خلقنا وكل حجله، وجنم لا كله إله كمان كسور، جهنم هي جهنماعي يا ترى ألويلحنا قيل، كل كفويل. وكذلك الزراني عذابك جهنم وكيال لهم قوان بانتا قرأي خب كنباي آئسكلا ومحاجرا مما من أجل ما كيدر هذا شيء كيالسان أي كتبه بكثي أي جيهم كعميالكوضا عذاب لوابنا واكل ووالل عذاب كالوضر الله عليهم لهم وحين كوليهم مما من أجل ما كيدر كي يخصبون سبيته وكلك بانتنا وهي والذين جاءت كثم إيساتنا واللغو عذابة قلقا مرنة كثبت فيه اللغو عذابة لحم نبس بالحرام فالنار أولاده إلي بحرام كباحي حاجات جنة كثبت مرنة جورنات دي اللغو عذابة أي وحن جريم خوري أي إلا قواف كل اللغو عذابة قلقا الإيمان كثبت أيها إنه يهود روميان لكم دين كذين روميان إيهو أفرسان قيبوة وقت كان أصبحت مع هذا فريق منهم يهود كاملة يسمعون إنه المغلان كلام الله إلا وركيته المغلان ثم عدى وركي أيبه المغلان أي يحرفونه بدلهم ثم بعد مدكك الله عقلوه أيكسان وهم إياها ويعلمونهم وحيك الدين والأبين إياها ربي إلا مغلوه أيوه أما وركي سلوه تيله لفعته إلا ده يوارك فيه كتابك قراءك أصيد الله داموه قيل للقوات لكل ما مُنَافِقُ الْيَهُودِ الذين اخيارتم امنوا اجر قَالُوا قالوا ايلي امننا نكوا ورومين قيل دخلها دوار نخله بعضهم يهود كاركوا الى بعض انكار كار قالوا ايلي اتحدثونهم اوعد اصحابكم سيكون اجل ان الذين كفروا كرهنا ان وحدوا فسبحوا ربكم خذ دينك ايجرت دينك الا ي فلا تعقنوا ان فيهم يات او ايجرت دينك الا ي ذو كثير ما يذو هلو تجنا هلو تجنا الا يعلم باس كل امورهم انا الله ما قلت هذا يعلم انه اجي ما يسرون وهي قرصنا يوم ما يخلن وهي موجنا ومنهم قيرتا صدقاء يهود كاميدا امي يوز حبروهاتك نسبه لا يعلمونه انه ينهجن الكتابة تورادة إن الله أمانية بأن الله سيجنه ايوبيهين اما اللفضيه يباوشدين وقرق لكي شكيه ايوبيهين في موغا في موغا بحكو جير معانيه وإن ما يهاج إلا يظنون كواوا ملينا أو وحناهين معا فوينوا العذاب للذين وحيه وصف نادي يكتبون دقائي الكتابة بو اي ايديهم قاموة كدقائي ثم ايديهم كدقال اي يقولون اليه هذا وعنكو يا اللهو القداني ابو من انجلة اللاكي سوكيمي ليكتروا من اي ابسلان اي وحي كدقائي فما ان اتويا قليلا في درسي كتابت اي كدقائي ايديهم كاميال قوضة الدولة ده يا علابة يكل أيهي وويل العذاب درانا لهم يغالا إما كي درك يكتبون سقيسانه بانك أي كوكتان أي كحنا يأذنياه وقالوا لامتما صعى النهار للأيام عديد فنوحوا أي غروف من غروفهم كميلا أفرتا كيبري أخلاق المسا مناجاة كأبيا كمه لا دوري تينا أي أوياشا أو نبيل العابدين أفرتا كاسا أن العذاب كذب نالعذاب, نالعذاب معه وعلابا لقل وميح حتى ابن إسرائيل لعي أفرتن هذين إذ وعدنا موسى أربعين ليلة أفرتن كأومغنا كلي أن العذاب كذل العذاب كي نواب أباو حس يوحي الله جوابي وقالوا وحي إسرائيل إلى ذه لن تمثنا أما إنا تافت الله ماله النار نار إنا إنا تافت بإميزه إلا أياما مع الممّا هانه معدودة لتريه أحنا أربعين يوما مدة إبادة آبائهم العجلة انت أو يالك يجينيك عابده لا لا لقوي ديارينتا كل محاطر على الله اتخلتم يهد موحادي على التان عند الله يبوين أكتب أحدا بلا انو سنفرتن بريم معانه وحكا لتنعذابيني ما بلا أذنكي إله أدخل كوسطين وفلا يخلف الله وستني له قوبي أليني بلن بلا كيسا حتى بلا كريم الحكم على الله بغير علم ماهو قال لما سأتوى ماهو قل في المحرماك التي رناهي قل إنما حرما خبية الفواحيسة ما ظاهرا منها وما ما بطن والإثم والضعية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا إذا بلا أنت إنه إله خفرته وكواف لكاتوته نياد يا سيدي أم تقولون هو حدو ميدان على الله يبوي نكركي كركي ما لا تعلمون او غير الى و نحو نار الى و جميعنا اتقي كان حدد عهدي الى خلاقاتين كتبتي فيك كانت اوردي يجري قرك مكويا حدو شان كو الين حد نبي في النيا قالك غالمدي من غالما لو دري و الى مركو كجوابي سبحانه قال عزم من قايل بلا فمتكم النار الا حرف جوابه لبا معنى ان حربارجو دااي ما هي كهوريهي بااد انايتو باا كاسو خورجييدو واسو رايدو اني ي نار تاباني اي شاجين النار, أي هو إي النار كلي من روح الى روح كتبو كيف كيف ولا أتكلم يا جالمو الكفر والمعاصي وكثير كي سمعي جنبي سمعي حق درج على كي يعطون قف كثمي أو حاضر أي كفتيه إثارة خبيات وكفجل كي زجل كي هو وأجدني قدامه البكاء كومي وأقل وأني كأكملتي فولاء كدكتك أصحابنا لا دكتي هوهم إياك أي أهلنا يين كليه أرنتك فولاء ك فيها. من أهل دافعيه ما كوك النار تسعى إذن سويت وشينا بنا جوابه قالوا أيها ذين بن إسرائيل لم تنصنا أما إن تابط اللهم له حرف النبي واستقباله كذلك من ذي كذالئن لم تنصنا النار النار النصاب مش تسألوا لغو جوابه نحن أطناه الله واحده إلى إسمه سيا ناي كأيالكين قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كارجين دايرو قدي قاركين توفار يدين توكديي اوي ما علمين كتاف يالا اما مسائل مسائل في صاياله بل اصبر من من خلق فين تدافه واحد يا لودا يجا قلنا رسوبنا وحاطرة أتخلتم وما وحادي ألتان إن الله أبوينك أحدا بلا إنان برياك وحناي ليدين عذابي وفلا يخلف الله إلا نوزا باجناي أحده بلا كيشا أما بلا المجر أم, أم تقولون ووحادي سقعد ليدان على الله أبوين كركي ما هذا إلا لا تعلمون أغي بلا أن روائد من روح خصبة شقيتي هيا تنحوما وواحاطت اي قبطي دي اعتقا خاطياته قفافيالكي فاولايكا كوهي قفافيالكا قبطي أصحاب الناد نارتا بكهدوا هيا هومييكا ايه نارتا قده هيا اي خالدون والي واض اي الله الجوغة يو والذين امنوا وعملوا صالحات فهي قدي خيمي قبضنا ايه القرآن كانت قواركي دونتان أو مرنا يهودية والحيسوحان ياري لغا تكيرو اي عذاب الله تلقل مرنا اخيار تفيني اي جنة الله تلقل لغا تكيرو قل انات كواسنا كعرار في قوااننا كودا ياتي قل قواع عونسو بحيال عذاب سلوكيسا اي عذاب انكيسا اغا جيه كمتاي قال تعالى سبيوعو يري والذين اخيارتا آمانو اله اي ملاعي اي كتب اي رسول أنت بدك الرمائي وعنل عمل فлей الصالحات عمار زبا وحفر الجوتاي سرناك الجوتاي بالنية وإخلاص الجوتاي وحونك تعي أراك تكسلت المامي أصحاب الجنة لأن بتكوّاتا أكوينا مي أي أحدا كريمها هم أيا رفيع جنة الجبل الخارجين ولي بكوّارا يو كل خجنا مع لوجلا الإيمان صحيح والعمل صالح. الكفر والمعاصين على هذا الموضع لبلا وداعا لبلا صوت لبلا نيلك لكلا آخر اللباق لا قطالة تكنوا اللبق أيوا السبب بحق فريق في الجنة وفريق في الشعيب والذين أخيارهم من حجرهم يقعدن عمل فلي الصالحات أعمال صوبا أولائك أخيارها أصحاب الجنة جنة كريمة ويهوم إلى جنة الدنيا هذا خارجون كواريو وإذا خذنا بني بريشعي كل كأبلا مدي بدنى، هذه العائلة بلال <سؤال> ماي بن إسرائيل، يسراي بلال كل كأنا دل دلك ولا رجع جيه على لجده يطفان أي متر، وربنا شجا سبحانه كانوا عارنا ودارو ديو، بلال مدي لهنا بلال ماي، أنا دور تعالى خذوه وذكر رسول الكريم خص الله وحش إذ قولاً أخذنا قفالناي نثاق بني إسرائيل نثاق حوايا بلن بلن كماركين لا الله رب أما مرخاتي الله يألنا أما تارا اللغو كفا والكبر لنا بك أو مرخاتي له أو دار لغو كفا أي إلهي يا سلاقاته وحكرة بلن ميواكرا إذ وقت يحث أن أخذنا قفالناي نثاق بني إسرائيل نبي عقوب أولاده سبلاً قولي وحانكو قفالناي قو لا تعبدون إلا الله قَدْ كَانَ كَوْلَادُ وَعَنَ اللهِ يَلْعَنُهُ وَالْعَابِدَ أَنَّكَ لَجِدَّ حَنَغْرُهُ نَظَر قَبِلِ الْوَالِدَيْنِ لَمَّا وَحْدَثَيْنِ حَسَنًا وَالْوَالِدَ لَا صَمَّ صَلَوْا وَهُوَ الَّذِي رَبَّنَا لَوْ كَفْتُ خَدَمَاتِكَ يَدُ الشَّرَاعِ لَلَوْرَ وَالْوَالِدِ فِي هَذِهِ الشَّرَاعِ أَدَ كُلَّ دَغَالَمُ على أن يَهَذِهِ لَهُ وَإِنْ فلا تضيعوا ما لقيالي من ومع ذلك دمروا كياليني حنا أنا ذولي واليهم وصاحبهما في الدنيا معروف لبضجال هديين هذا ويجالوا كلايين فراكيالي لكن حنا أنا ذولا بيلكودي قابلا ذولا قبائنا ذولا يا حباري ذولي واي وصاحبهما في الدنيا معروفا كل خوّل منده والكمل ومخلوقا في دست إلى أي مرق حقي سكار لم يسأنا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إنسانا وقدار ربك أن تعبدون إلا, إلا إياه وبالوالدين إنسانا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إنسانا مرمرها يا غابتة لو جب الله بورك أو غرب لا يا سبحانة الله الإنسان بالوالدين ماك والد واحد لمنده مخلوق مجد خالق مركب لا صداه حق ولا إيمان أو لب تردار إنك بنو إسرائيل مدن كل جرنا يجو لكن دم وكل جرنا لا تعبدونا عابدين إلا الله معاني أحد كلكو لب وبالوالد جي لب لو حسينا معروفernal إحسانا صمافل صدق إحساك واحد لمنده والد الأول دهجة يلعب قارعين وذين واللوي كودا وكره ذا في قرابتي سمافلي كونهي وليتاما اغونت مسلمين تي ابياركو تا سمافلي كونهي والمساكين تخدن ليل وهر اياكو في لين دقالاي كوغليي كو اقولو هذا من هذا وانا اجسن تنو هذا يددك اللهم دعوان بحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل الله انت قدم بيت الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر وكاف قولك ونفسك وحضرك كلها بليتهم السلام عليكم بارك الله فيك وعليك انت هذا لدك سيعا مأمور الله سفري والمخاطبة باللي حضرك الدعي في وضغطك ولك كتاكتاك ولكلم الطيب الخالي من البداة والبحي وحسوحا سخصكي جيزا يا شرفس باو اوليس كهيراني كلغا با قره هذين سردارن كي يا سوعل اله بنو اسرائيل قره هذل اي و اقيموا الصلاه ثلاثه توسي ثلاثه قديمة اوغات الىاده قديم ما ايني ساي لا غير الى ادم ما تكنجري فمن دونه محمد بن عبد الله و ما بنو اسرائيل الى الهه كوبلنه ثلاثه ياك جث واقيموا الصلاه ثلاثه كذا او واتوزكا وهتذك ذكر حداتيين بني إسرائيل إمتى أنا نذل بلال ماي حداني ذل بلال مي بلال كي من المريضة ما تواكب هذا ثم هذا نذل بلال مي كجدال كوالله تم جهته إن أتبلل كي أوبيت واقع جهته إلا قليلان داريار ومنكم مدين كمدا وبلل كي فريغ واجرا وأنت من كي نيب بني ما غردون بلال كي واقع جهتهم كورك بلال مذن لابلال ماي وهو عنفلي وليب اللعنة يا صحبة وهذا وقت حصوصة أخذنا أنقب المي ميثاقكم بلنكينا محال قلب اللعنة انسي على المأمور كل فريع وهي من يألقى خبين وكأن وحلق بالله لا تسفقون دماغ هاي شكري كلها قف مسلمة إنه مسلم دي جنب سورة الفرقان باني شاء الله يتجدون والذين لا يدعون ما الله الى عن اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون كل كان النفس انا الحق لها انجلي بذلك دنب لك لكل بضوة لا تصفكون بماءكم لكيالك انها دادلين ولا تخرجون عدل عيننا قفوصكم نفافيالك من دياركم اقلهم قف مظلمة <سؤال> واولئك يا شديدي الكفر هرام يا ادخنت شرك هرام يا يا دلتي يا اوليته حولوان ثم اغررتم واكرتم ووجع على اذن وانتم يدينكوا تذو ان بلنك اسن جن كبتي ادمر ثم كجد انت مدين كهؤلاء قوم بني اسرائيل أو. تقتلون انفسكم وديشان. وتغريدون الله أبو الحسين فريقا قيد منكم بذنكم بذنكم بذنك من ديارهم أقلضوا ذيات أبو الحسين تظاهرون أذنكم إتكال ميتانا عليهم كل كوضا من إثم الدنب القليل يوالعذوان عليتا لبدا نوال لبدي ولا تعاونوا على الإثم والعذوان تعاونوا كيئزك عن زينته وعلى ربا على البر والتغوان وهذا بر وامحي عمامورات كيلاؤو النفري أونك ذنو تغوذا نوامحي و اي معرمالو او لغا تركو لبدان قال ليك جو لكن ي في ذنبي قال لي او اله لو بني ادم قال له حج بي مغلوقه طبلا المدن لموكر هذا هارون خدي قولش قال لي عليه انكرقولو قلت ي هو العدوان الله يتن وياتيكم هدا, هدا بني وصار عطر وصار بلانك يي فجيرت حد هنا حنا درينا بينا كدا ديننا حدينا قفالنا فرطه كل قفال كيما اسرائيل اسرائيل, إسرائيل. قفالوا واركو إلى الآن واصدي هو ماشي ان جوج هو بانك جوج انت الملايين الملايين ايه قبحيا بنول اسرائيل سلاد ده كان ايثيوبيا شيريل غوشو قد الله كوا سولان ده شيريل غوشو قد الله كوا بري يا جلده دي رجي ولي هو ياتوك مساراج كاجو واه غبا مراداي جل شي جهد بكبار ولا سوف كنا والو ييرا كل كمدا ان فرجدا وامد في اهل الفوليت لكن انت ورنا واجدن وهو ارجو وهو يا محرم الا حرام يا ر علي عليكم قلت لك بحيطة وعليك أعرمي قلت لك كتابك تولادها وعليك أكامي كتابي قارن واضح بل إنسان قارن واضح بجميع تسمعك هذه المعرفة سمى جزاء ومن فروح أبالك اسمها يفعل سمى جزاء لك فدا. ومنكم أو منك مينك أي مينك منا أو كثافة كارنة في شيوخ كان زملاء بليو كارل بنيو أبلك شو أكلامه إلا خذ يندلي في الحياة نرى الجهد لود اللو أدمياه غيزة ويوم الغيامة غيامة لما لنتنا يرجونا وعلونا إلى أشد العلا ألا من كهوجدر الله الله إبرمه بقافرين ألمه أما واحد تعملون سمعين يسون قولك سريع هذا ان الإسلامك عالم الإسلامي مانك واترة بدنية مروا كثرة بدنية إلا ماهي انتاسو مليون يوصين مرايا نلو البناء وقودوا اللي يتنين واحكا لكتابك إله حين نقول لك موسود دي كتابك وحرسة بس هي أموي كو توحيد كوهي لفنا على حكم كوهي قولك واترة عالم الإسلامي كتابك مانك واترة مماري قولك فما جزاؤهم ما يفعل ذلك منكم هذه كتابك قال رميق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال لقوتي لكن كتابك إن لقوتي كنتم وعكام في جيلة بوليك لا للا يعي قولك فما جزاء وما يفعل ذلك منكم توليكم ما انتم يشارك تكييمي وعنكم دليلة مدد الكتاب كان لقودك من جريك أدونك ورمسلمين سأوالي يا قال لغاي بيشن جير انت اللي غدغني جير انت اللي حرير فركك يا رسول لغا اي قايه ايه قال يمر ارري مده ايه قانون زماني ايه كتاب خيل الله لمارمي وذل قال يا دم ما انتني فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى الله شديدا وما الله غفير أما تعملوا أولئك أكوة الذين وحيوا إستروا قطي الحياة النور الدنيا هو صحيحة ومركي الكتاب يدينة اللي قدركم هو الدنيا هو بعد بسرية قانون لزميته وحي ربي أحرمي اللي حلاليسه مركا إيبوا إستروا الحياة الدنيا الدنيا ذا نرص علي إيب سدينه بالآخرة في البتاقي الآخرة آخرة, آخرة كي تجيده وآخرة وحي أنفعه الإيمان الصحيح والعمل الصالح لما دين الله محر كل كفلاء يخففوا لفضيذين معه أنهم حقوا إذا العذاب لفضيذين ما ولا هم أهان مايين ينصر مكوا حق إبا اللغة قرقارو محاجر قرقار شوية بولح اللغة إلا إن ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله القوي العزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم هذا الرب تام قرقار تامه إذين قرقاري هذا المرشف الروق هذا والرب إلى الرمية لرعب يا ججاكي لم ولنا يا حدان سال ليه لي ولا تيعنانا وين وقت حسرته الله أخذنا أنقذنا من ساقد بني إسرائيل نبي عقب أولادي سبلنا كذا وأنقذنا الله تعبدونها عبودينا إلى الله إبم مهان وعكلي حعبودينا وبالواردين وأنقروا بلان لبده وحد سينا إحسانه لوسا ما فروا بذن قربا قرابا خفخ وصحيح لوسا ما فروا وليت أمر غونت والمساكين دن لايد اللوز ما فلو قرب بلاني وقولوا لا للناس المسلمين ما هذا الحم بهذا الحم هذا الحمار أفجى بالله ما سمعي أفجى إبادة اللوز ميري باع اللوز ميري قراءة القرآن اللوز ميري كريمة اللوز ترى على الرسول الله من أبغى جبئ له ما صم أيه إذا ضرو كل كبخر بهدويا قر في عنده ان سلانتي أمر بالمعروف ولا ياء المنكر ورد أعزى ولا لو راكوحي إلى هنا فري يقولوا وحد فرادا إن هذا فكا صنم ورماء ما غيم صلا خلاد تسير شو كذا ما تسيره مركز الله إلى عندي ودي جمع قيصر قبل هذا تا شو كده نينكي سميي سو بنا و خوكو يي الصلاهك فينك لم تصلي صدق ورجلي لوي والذي بعثك بالحق لا غيرها فين مدامك كل كاسه صلاه اللي برك وما نينا دهني عدل ادلو كادله كل كاسه صلاه مركي لتوسيو اي ترى نقول اي مركي لا تو كده ما سو بنا انتو كده و هي وحك صلاه زي الرسول كانه هوزنجر يقول يرسل لكم رايتو مني سلوت وكذا وكذا ما كثرى بيني لا ساورو عليه بي دكن في سرادي ايمن لا قال ليغو او سيده كتبته او قورنت هي لوط بيكو احكام دي لو في لي يق اقيموا صلاه صلاه توسيه وتزك نديبا ثم كجداله شغل ليتم جددين الا قليلا دبير قوم منكم منكم ما هان ميدن انتم منكم امرذون جيترا وذكروا الكنيسة الخاصة إذا خذنا هذا قبلنا مثالكم أذنك بلنكي مئة كم هل نقول بلنكي لا تصدقون هذا علينا ما لكم تفعل كنا واحد إذا كمله أحد كلا يسندني ولا تخرجون هذا علينا أنفسكم نفيا من دياركم أقلديننا أبرئ أبر هل تموذي النار وركب كلا يهلو دابوا ثُمَّ قَالُوا أَغْرَرْتُمْ بِلَنكِ وَأَغْرَتْكُمْ فَأَنْتُمْ لَذِينَ كَأَوْ تَجَدَّوَرُ مَرْخَاتِكَا ثُمَّ Haula, أَنْتُمْ Kuan كَأَوْلَا يَا هَاؤُلَاءَ قَوْمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفْتُلُونَ الدِّمَاءَ أَنفُسَكُمْ نَبَغِيَ الْفِي الدِّمَاءِ وَتُخْرِجُونَ بِهِ حَرِيَكًا كَمْ مِنْكُمْ لَذِينَ كَمِذَ أَذِنَ بِأَرْحِمِ أَكَلاَ وعسوك الميسانو عليهم كوركوضا بالاسم جنبي قليس هي هو العدواني حد قدبت عالسوك الميسان وإياتوكم حتى إسرائيل فيهم هذا وصار أيضا اللقف علي تفادوهم وافرانيزين تفدوهم قراء وهو أرقو حياي محرمون إلا حرامي علي عليكم كوركينا إخراجهم بحين طوضا هي أفتو ما هو حضر ماي نيسان في بعض الكتاب كتاب, كتاب تورادها قاركي وهو تكفرون ما نكا كفرنا يجيب ببعض انقار كيسر فما جزاء ومن شوح ذلك اسماها يفعل ذلك الرنكاس ومنكم اذن كميدة إلا خذ يندل في الحياة من القدية لقود الله الدنيا هو فيسا. ويوم القيامة قيامة مالين تهدانا نردون والنكا إلى الشدي العذاب عذاب كأهدرا سبدا وجعنما ومن له بماها بغاسرين ألمون أما كي تعمل سميني جين فيحاسبكم ويجازيكم عليه والذين كافر المرين يقول أولئك كوا الذين وحي إفتروا قتان الحياة نلل الدنيا هو سيسا حيث بالآخرة آخرة كتجدكم قتان فلا يخففوا لما فضوا بين دونه عنهم حقوا العذاب وعذابك ولهم من العانيان نصرونك ولو جرقروا ولغلاتين عن موسى الكتاب هل كان إشلك السذاج أي أول سعة قال تعالى خبيوه يري ولا قد وحاجبا آتينا إنا نسينا يموسى نبي مسواه سينا آل الكتاب كتاب, كتاب خين بلد رتب ليلة يرا أو هنون ينور كبره وحاججا أنا لوجا هنون وح كام أنا كلاك تي ولا أي موسى الكتاب والفرقال أي لميتا كتاب قافنا والسيئة وجذوين حيث عمرك كتابك كاس الله يقول دنينا أيهاي ولقد وحدما آتينا إنانوسيني موسى نايموسى الكتابة تورده محاينوهم من دونس إن أنجلنا ثوراتا فيها هجا ونور يعكموا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار من كتاب الله قال كثيرا الله وكفى الى ال تي يعمل اسد كان وحسن لدعمي الى اسغاده الى ال تي بلن وصدق الله الذي يقول اننا نحن نزلنا الذكر وان له العاقبون اسدي الى سما قول الكتاب وقفنا وعن راضين من بعده موسى كجال بالرسل خسورا يعقيني ورسول النبي الله موسى كدبيجي hawredebay ku dagmayeen kitab kale looma soo degin hawredebay ku kulka tawreed bay joogtay nabi xaq karam waxii jira ila eesa laga soo gaaray waateena eesa Nabi eesa waxa fiinay ibnu mariyam mariyam oo ilkeeda al bayna sujoo in arado mu'jiza in jiinawa lugu dajiye wa ayadnaa isawu jinni bi ruuxul qudus حيث ما ماشى عيسى وصعده يو اسمه لسه عندي قولك ابانو اسرائيل وحي بغن كبكتان مر الله مركو رسوله يمات وحو رسولك أولين بعضهم بيسيرين ايه حدو حواده ما ايه وحي وين ايه دي دي دانا اقو راح ايه افا كلما قال كلما حمد الله استقبال إنكاريا صقل خماعة أف كل ما مركزا كأكمو إديماد خسرو المدلعين مما شرعي لا تهوائيا جعلي أنفسكم نفياكينا استكبرتم وشوي نيتينا جنمية ففريقا قي كذبتون دنيا كموسا وعيسى وفريقا قي لا هذا لا كتادي قالوا صاروا كل كوا واحد إيمان دونه كل كإيمومنين بين الدين بين الدين كتاب بين الدين هذا قل فلما تخطرون عنبي الله من قبل أن كنتم إيمانين حاجة قارئين دين تيجي فريج النبي جل جل قوي جي النبي ياسي بعد ما يجئ خارعين كبعد ما يجئ كل كإيمان كي يفرج بيسامع الأموركم دي إيمانكم الذي ولا قد وحد ضغطين اين نسي موسى نبي الله موسى الكتابة الكتابه تور وقفنا واحراسين من بعده بعد موسى بالرسل خصوصا قدم بيتي يوسف ابنون يحيى زكريا الى الله سوغار النبي الله عيسى ابود يوفليم دبور بجرس وعليه يواني اي كل قا وخي رسولا ابن اسرائيل موسى قدم بيتي تورث بيوسف داين غير وقفنا واحراسين من بعده موسى كذا البر رسل رسل بلن بره عيسى قاتينا إسح إسحدي لزوجاري وأنتيني ابن مريم مريم أول كذا البينة من جذوين عاد عاد في سورة المائدة وفي سورة آل عمرة في نبوتنا وأيادناه إسحوع عن قوادنا بالروح القدس نفسي باهيرني فروح القدس ملك الجبل وعنف نظيف وباهرا وما جبتا أو قيم بلن ورنبي آدم لك بالله أبو إلى النبي محمد لك سوگارو قارب حريريك ربك الرسول كالا حذيك جريت جبريل عليه السلام بالروح القدس أفا كلما مركزك وجاءكم إذين ماد إسرائيل فصورون هدو ما ماد إماء وحيدين لي ماد لا تعوى أينجا استكبرتم أنفسكم نفافيالكينا استدبرتم وإسوأينا يتينيسان حقا ففريقا قيب كذبتم بانيسان وفريقا قيبنا كظمتم بها ايده ورسيده الى الاليين تقتلون والله يشهد وقالوا قلوبنا غلفا ايده بنو اسرائيل محمد عليه الصلاه والسلام اي قتار بلجاج خلق داوود دينتي كان او الا يرى قلوبنا غلفا لا يفهموا دوابر كما معنى كلمه جدا وجهة النظر بين بني إسرائيل بيهاي يكون أحرفتها أو كدسي أو لدسي أي أكون يريقالوا قلوبنا في أكنة مما تلعون إليه وفي أداننا وقر ومن بين وبينك إيجاب فعملنا عامل وحاق قرى المين كو أن قولك يا بني إسرائيل لابت النظر هو مياه حديث كلمة وحيدة عن كومت بحني توريدها إن كانت جوكس حرصا إن علمي أكبره إيا معرفه من جيلية توريدها إن قالنا واحد وصل مالكة قلائين بمالك ما كومت بحني بأسير ودعيغة سبلا بسورة قال تعالى خدوحي وقالوا وحيي راهزين بني إسرائيل نعم عمد بيكو حجينا قلوبنا لا بيالقعنا غلف واتبالنط علمي أكبره ومدحني وحايا أريد أنك أن تجيرانك أن جبرانك أن خشوا أن علمانك وعاجو مباهين مركي شده أولان بيني شيء جاي إني جو حلاك درج وأكم عيني وحلاك هوبر وأكبر تريش يشينا وحلا النبى محمد أو أفضل الخلق هي الملك جبريل أفضل المرايكات يا أنتي ساعدني يا كو يري جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة والنبي محمد يري ما المسؤول بها بيعلمة من الساعة متكين من نخل النبي محمد الاهو كو يري وقل ربي جدني علما محمد الاهو علمي إي كرد إلا لا إله أي هو أن كلاني بشريا مخلوقا الاهو كو يري والله يعلم وأنتم لا تعلموا وما أوديت من العلم إلا قري كل قاعدة علمي أن قانا أولا بيني سيجد هذا أولا خوف قرن ما ينوا كدر لا بد غرابة إلى هالنوع سيجد بجدودي بل علىهم الله بجدودي واتنا إلى حديثه كل عبد حمد يس وكفوا قليل هنوكسيه أودي لي كنا لو تلقى لي هذا بع الله كل كلا عنده أنكر كود اللوجي بين ما وح الجود المياه ما يد كفرهم بسبب كفرهم حقا دي داي ديين هل ان ادو كاني فقليلا ما يؤمن فايمانهم قليل جدا كل خييمان كاي تيغناي وانا فلو تبرما ستقال ذرنا مدنا وقالوا اي راده قروبونا اننا لا بيالكاينا قول فن من دوارا و علمي يكبل بل منى طولنا قلوب تو ده وافرنت ان منكم بوذ وحيحظ أبقادا لأيهين لعنهم الله طردهم الله إله أدريا من رحمتي مما كان حريصه وقفوا ربي جموك لي سحمده سيه كبريا سببك الله كبريا وبسبب كفرهن بسبب كفرهن قالوا سببت لعنته أبقادا قلبك أودانا لما دودا فقليلا ما آت اوير وتأكيد للغل إيمانهم قليل جدا فقليلا وحير ما أذير يؤمنون إن حق الرومينا يوم ولما جاءهم كتاب من حنجلة إنسان النبي محمد إيمان عليه الصلاة والسلام كتاب عن قرآن الكريم كان لزود الجينين وحام الدين المنورة وذاتقنا يهودي عرب يهود الدين اليقينين عربتا الأم وحمى أخواني قلقا سيكون ده جيرين näin jää tapi jaona, vohti kisini uotta läjyöga. Näin jääsen hän main donna, hänäköivuinen vohalotakalla main donna, vo adiilla vo andilla donna. Arabikki vaikka fiidejäte, näin jäädui minu vaan näin jääjuhussa kisinen, voahuna ja voa rei. Nyt viisasaha, ikätkä vuodekuha ei, me shanar. Palataan, keduhi كتاب قصص من عند الله محمدنا مزوجة جبريل هي مخلوق مدنى وكرام الله من الله لكم الله وكرم الله عز وجل جاء من عند الله إلى أكيد كتاب كان إنه إلى أكيد من الله وكرمك كي هائسين وافقين عليه تورات هي إنجيل يا إنسان ما هي كي يدل يقاس يا قرآنك مصدق معه كنا دو انجيل يا توراد بروافق سيهج وهو واحي شاقان يكبدا بساقج إنه من عند الله كيم الدليل كدوهو ما محمد اعطاورادي انجيل يا توراد معرب انجيل تقان يا توراد عرب كل تقان كنك الهي انجيل يا توراد زودة جيه او كان زودة جيه قرآن كونه هو مصدق ومحايمين هي آن واحي قلت ويحيكوان لوشاق رمينا حدا ليه يجيو بإلى لنا قلك انت يا هاي يكبدا نوشاق إما كتبتي معهم إذا قلت أو زبور إيا إنجيل إيا تورادة ورمينة وكانوا وحين آنجلا من قبل إنتا سنقرآن كإمان يستفسح نفريه والدلب الجير على الذين كم يكوركو دلوكو قالوا كفروا قالوا بي ومرقى المشركين تا حيوان دين لحين تاوحيدين جيرا إله نبي جاءت خدرة كسين مركزنا Ollas tulla kiirja sittingi k Allahies. Heilläe lähteä ei kercytäni jautaa, miserable kabrotha täyttäisiä في alle joie Fold down vartu se on he entrassa ta, että lehet toute k Freundemmeensi yi kandenIVa. Ollakin harjo� Pokémon 노 bullying sailing k breastttää. أبوهما ماذا يكون جيرتا مدي وعاول لعناتها ان يدا سبب اي كنت مدى وكفرك اوه اللقوه شيء حدي فلعنات الله فلعنا على الكافرين اللي يلي مع الله لعناه مدين كنتي كافرين ابا اللقوه لكن فلعنات الله عليه مدين اللقوه لها وضمير الالين لها المجاة عن العديني عليهم تانيه اللقوه دا فاكي وعي مانا أولا سبب اللعنه هي الله شيء وهو كفرهم دي هل نباقنا وحاواي وحا الغراء قال لي مركزاتهي هيكوه مانت الجوغة هيكوه كوه الرئيس جميع الكفارين اللي أمتن أممتن هل قالواك بحمل نعجب كوه بريه اللومتن كمي كوه ما مانت حقا جيدا قال موهو. فلا انا على الكافرين قال سيؤلنا ساي على ايباكو دعلو قلت هدى اللعنة دعان قاته حقا اي دي دي. وحا ايكا تاني ينحل انتو دارك قال تعالى بيسا ما اشترو بيسا وحا دركتا امرار بضن بيسا اي نعمة لبفع الو ماضي او ملكا بيسا وحا لو دجي وحي حنو دن نعمنا في عنو دن وحا الامان عن نعمة اي حب دل اه اللي يلا وحا وحا لقشي اللي يلا مرمر وحا me en mä yritä kun vihaimandan ta, bi saa masarobi, marki vuotta maan sejeli, lavu arimaakuba näin, en äämä fain se digto, auttaa bi saa masai abatle, niemma masai abroa qale, fain se digto, ei inta fainka kaderto, en äämä fain se digto, auttaa كيبني عقيل كله وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل نعم ما بيس ما ما هذا اما فاعل كدقو اما مميز ما كان فاعل كدقوه بيس ما سياء باطلة استروا اي كتان كالده ديه ماغا انفسهم نفافيال كوريسو كتانوح او باطلة ان يكفروا بما انجر الله او باطلة اما بيس الشيء مركز مميز كاليكاتو شيئا باخلا ما شيئا من شيء شيء مو باسله يعي اي سروا كتن ديه شيئا انفسهم نخفيه الكولوس نخفيه الكولوس نخفيه الكولوس كتن وحاوبوا باخلا اي يكفروين الله إلى اهو تجيئ والمعيه الكفريان باقي ما يقول كردرون ايان اي الله الى اهو من فضله نبي نمر يسياريا أرزيو أرزيسا هلأ من أذكر كي هو كده جيء هو يسعودانو من إسرائيل يومين شكلمن نودي نعم محمد الجيزني وحلاهين ألم بيها وكارف من بني إسرائيل نبي ياسب بن إسرائيل أهان جلده ولو كان محمد النبي اللي كان منا حد محمد نبيه إثنون نقوله هو يعيش هنا نبي ياسب يين بمن إسرائيله ما أذكر يين أول ما النبي نمر cm Ila marka iu babkur raba le kadigga karamiya siiya loo a ajayay. kallayka dagalamammain ayyuunaziraallahu fila iu dajiiyo min fajihi nabinimdi siiya hitadi siiyo wa aay gisaharaman ta akarki uku dajiiyo u yaasaaw ee baddoonu bin ilaadihaadodi zakamira. Hadday taaska daa laan sabdaa u waxay la بيغلب من اريب ومن عملية قران إلى أرأل أرأل على يقراكم مرك بيليين إلى هو اوروداي كركود ارا الله داراج ارا لا دو هاي كرفو سي على خلقي اولي موفيه ثوريد دانيين انجيله انسان بيليين ارا الله يقاته كيف تمو دور يله ماشي كاينين يينغرن ورين كافرين واحقد يدي النار مهينو صرفتك قاد ايلييهم حبيب مرك الله تريو نو عقلي عليه وإلى قيل حدث الله لهم إياه كجوه ساد والدين آمنوا وفمنا بما قرآن أنزل الله إلى إلا أودا جيه حدث الله تعالى قرآن كان لدينا قمت بإمكانه عرب كان يحبونه بعد قرآن وفمنا حدث الله تعالى قالوا نؤمن وحا رومانينا بما كان ينزل علينا فرقنا لغودا جيه فأولا وقال الله قرآن سمجر نورك ويغفرونا وابدينين أيين لما هو وراءه كاثل قد جيه وحك الدم بايا وقرآن كاثل هي ابدينين أيين وككفرين أيين وهو الحق وعنه ككفرين وقرآن كأنا فورادي الجين انتم لمجيهاي وهو لبكاقي من الله نزل أحسن الحديث كتابه واتبعوا أحسن ما أمزل إليكم اسمه تفضيل كثيران تكثيران يجعي إذا صوح الله كريم أن عموهي أشمل منها وكأشمل سنيعي مونا نصخي كل كيسة سارية المفئولة وما انت شقينا فوريات ما شقيه إنجيلنا ما شقيه جدورنا ما شقيه صغوف إبراهيم وموسى سارية المفئول معه وما انت شقينا وهو الحق لسالة حق مصدقا رمينا إما وحي ماهم إذا قلت جريت يهي مركه الهيين نؤمن بما انزل علينا وهي تركه ان نقول دجيه كل يا رومين او هدا الروميتان تجين توريديه انجيل ما دغيتات الله قل وحات هذا سليم ما هات تختلون اودم ايزن انبيياء الله نبيي الفلام اودم ايزن من قوم انت القران كان بيماني إن كنت ماده في مؤمنين في عفرني ما بتجينوا صار اني منكي هاي ولما غورتي ياهم ووهي من بنو إسرائيل كتاب المثل الجيد من عند الله ألكت اللعديد الجيد مساجون رومينا لما وحي كتبها معهم يجى يحيين رومينا والو كانوا أهانجا من قبل القرآن كار يستفتحون خو جرجال طلبا على الذين كم يكركون اللو جرجاله سفرو قالوا بلي أي أهانجا خل ما قرت جاءهم بنو شيلو وهم ما وحي Arabs كتب دهلكو يدانه ونعمل يا قرآنك يا كفرو كفرينو بيهناديكي يا قرآنكي أي لبدي بقى كفرين فالله أنا تولى ده رام هدي محمد على الكافرين إنت عقد زيدا مانتو كركو ده العاتو بسمة شيء أبطل إستروي كتبه ما له أنفسهم أي نفسيالك ولا وسو كذب هو ما يك وبو بطل أي كفرهم إنه يقال <تصفيق> وبين أيها قباط بلن بمعكي بيك أنزل الله إبادة جين ومعي كبريا بغيا حسيد نمو أي حزايين أن الله إلى إنه بدي حزايين من فضله نبي من مديسة هي الرسول من مديسة هي وحي جيزا إنه كدة جيزا رميا على منحة كركي يسأوا إبوه دونا يقصي يندوني ومن إبادي أدماديشا كمدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فباه وحيلقد دونه والهوساد كله معطى بغلب العرب هذا القرآن كي محمد بنيان جديد أراد سؤاه على غلب العرب يروق له وطورا بي موسى أي بانيا هذا يطورا بي الروميان الرميان قرآن كالرمين العائل وطورا بي موسى با. من قرآن كالرمي إساقان أي إنجيل لأن الإنسى بانيا أي إلحة سوق عراضي سيقول لك أكفعي أعطنا الله قدري وللكافرين انت حقا ديتي وعيليين عذاب عذاب عذاب عذابك أصوهم مهين حقنا وسرفتك هذا وإذا قيل هذه الليلة لهم بنو إسرائيل اما نو قلنا بما وحي انزل لو ابودجي قالوا عليه نؤمن وهرمينا شريه بما وحي انزل دجي علينا تركنا ويكفرون فانا كفرنا بما وراه كذب به وهو كاذب الحق من روايه مصدقا هرمينا بما وحي معهم يالاجليل او انجيل او تورات او قران كرمينا ما بيننا يقول واخر هذا قُلْ مَنْ مَثَلُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ يَمَثَّلُ اللَّهُ بِهِ أَحَدًا بِغَيْرِ حَقٍّ مَا حَدَثَ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَسْبِقُوا الْكُفْرَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَعَظَّرَ وَاللَّهُ عمى.